الله أكبر الله أكبر قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح لله در رفقة نادمته وفرقة صاحبتهم رهبان ليل وفرسان نهار جباه ساجدة وعيد متوضئة وألسنة موسبحة شباب نشأ في طاعة الله رؤيتهم تذكرك بالله ومجالسهم في ذكر الله وأعمالهم لله وبالله وفي الله آمن وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شباب سطروا لنا المفاخر واقتفوا الهدي الأول في الزمن الآخر، فإليهم أهدي تحياكم. محمد الرسول الله. هذه تحايا القلب أرسلها إلى الأحباب شعرا خذها كماء الورد كالريحان كالأزهار عطرا خذها مساطرة بماء القلب لو لم ألقى حبرا هذه تحايل القلب أرسلها إلى الأحباب شعرا خذها كماء كالريحان كالأزهار عطرا الأزهار قدها مسافرة بما القلب لو لم ألقى حبرا عرج على سفر الشباب وكن له نفديك سفرا, نفديك سفرا فهم الأولى كتبوا لنا ففرا ورا سطرا فسطرا سطرا اجعل سفر الشباب وقل نفديك سفرا فهم الأولى كتبوا لنا فخرا ورا فسترى فسطرا أضحوا لنا في الدرب أنوارا وفي الأعماق ذكرا قوم امتخرا شمسا وبدرا شمساً ينسل قطر وضوئهم فكأنه ينسل درا, ينسل درا يتلون في غسط الدجا فتشعشع الأنوار فجرا وأخي أراني الشهد في عصر يفيض علي مررا لما يشد على يدي يقول لي أوصيك صبرا وأخي أراني الشهد في عصر يفيض علي مرا لما يشد على يدي ويقول لي أوصيك صبرا لله در حدائهم كم زلزل الأكوان فخرا سرا وجهرا صادوا قلوب إفاقهم بصفائهم يسرا وعسرا ويكاد قلب المرء لو كان الجناح له لفرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مد الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنین قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع بعمق لتي بما إذا فبكيت شعرا يا ساكيني نقلو بناء عذرا مدا الأيام عذرا بخيلت مدا بعمق لتي. بمائها فبكيت شعرا, فبكيت شعرا يا ساكني قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدام عمقبتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكني قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا دخلت مدام عمق لتي فبكيت شعرا يا ساكني قلوبنا عذرا, عذراً مدام فبكيت شعرا يا ساكني نقول عذرا ما الأيام عذرا بخيله مدامع مقلتي يا بماءها فبكيت شعرا يا ساكني نقول بخلت مدام بعمق لتي مقتلتي بما اذا تبكيت شيع